Book 2 ఎప్పటిండి ఆమె ఇంక పనిచేయడం లేదు منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ عامه بليل دغر نندا منذ زواجها منذ زواجها اوه عامه بليلن ترتاه ام بنشيدن ليد نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت عام పెళ్ళేనే తరువాత నుండి ఆమె పని చేయడం లేదు منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل बालू ወకረ नगर calculus కున్నప్పటి నుండి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు منذ ان عرف اصبح سعيدين منذ ان تعرفا اصبح سعيدين バルകി పిల్లలు ఉన్నారు అండికే అరుదగా బైటకి వెళ్తారు منذ ان اصبح لهما اطفال صارا نادرا ما يخرجان منذ ان اصبح لهما اطفال صار نادر ما يخرجون आमे एप्पड कॉल చేస్తుంది متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ باندی نডபுتُناپडा هل اثناء السير؟ هل اثناء السير؟ او نو آ مي باندی نডபுتُناپدي نعم اثناء ما هي تقود السياره نعم اثناء ما هي تقود السياره ఆమె బండి నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ చేస్తుంది اثناء ما هي تكوي عامে pani chestunnappudu music vintundi hiya tasmau almusika athna ma hiya ta'malu wajibatha hiya tasmau almusika athna ma hiya ta'mal wajibatha na vadda kallajoda lenappudu nenu emi chudalenu la ara shay'an indama akunu bila nazara لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره ميوزيك چالا گندرگولنگا اوناپدو ناکی ایمی ارثم کادو لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه ناکو جلپ چیسناپدو نین ایمی واسنا پٹلینو لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت من اللوتري गेलచినప్పుడు ප්‍රපංචන් චොට්ටු తిరుగుదాం سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في اليانصيب سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في اليانصيب عين تندرغا راكوبته من تندم مدل بيدام سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل